آباءكم واخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا ان استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباء قوم وابنائكم واخوانكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقرفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا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 ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فَلَمْ فلم تغنعكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم ولئتم مدبرين.